وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا املوه وفي صالوه سلام شنارا حتا اذا بلغ اشد ذَهَبَ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَهْدِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَةً كَلَّتِيَ عَمَّ عَلَيَّ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 إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسنا ما عملوا وتجاوزوا عن السيئات إي أص أهل الجنة وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يَوْعَدُونَ وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِ نِيًّا أُ راجا وقذ خلت القرون من قبل وما يستوي ثاني وَهُوَ مَن يَسْتَوِي ثُمَّ لَا يَجْعَلُ لَهُ كَامِئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيُنقِذُ مَن ائْتَمَنَهُ إِلَّا الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِوُفِّيَهُمْ أَمَانَتُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ